اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحدا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 Sami Allahu liman hamida Allahumma ihdina fi man wa fi man وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الحاضرين منهم والحاضرات والغائبين منهم والغائبات الأح.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 ونبؤ بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعف عنا اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك نبيك بالرسالة وما توعلى ذلك اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم اغسلهم الخطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم يمن لهم كتابهم اللهم يمن لهم كتابهم وارزقهم شفاعة نبيهم اللهم ارزقهم رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أكرم الأكرمين، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، برحمتك بنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك بلدنا هذا خاصة. وسائر بلاد المسلمين عام أن تجعلها أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم إنا نعيذ بك الإمارات من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين اللهم من أراد بها أو بحكامها أو بشعبها كيدا فاجعل دائرة الكيد تدور عليه واجعل دائرة السوي تدور عليه واجعل كيده في نحره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ولا أعوذ بك من شرورهم اللهم احفظ لنا حكامنا وشيوخنا وولاة أمرنا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة برحمتك بهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عبدك الشيخ خليفة بن زايد اللهم هبه لنا معافا سالما في بدنه ودينه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اشفيه شفاء من عندك يا ذا الجلال والإكرام لا يغادر سقما اللهم اشفي عبدك الشيخ خليفة ابن زايد ينكو لك عدوا ويمشي لك إلى الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين الله أكبر